「べつにしてもらうこともあるし」「べつにしてもらうこともあるし」 سوي بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسال ايانا يوم القيامه فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر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 ثم إ ن علينا بيانه كلا بل تحبون ا ل ع ا ج ل ة وتذرون ا ل آ ك ر ة وجوه يومئذ ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة و و ج و ب يومئذ ب ا ت ر ة تظن أ ن يفعل بها ف ا ت ر ة كلا إ ذ ا بلغت التراقي وقيل م راق وظن أ ن ه الفراق والتفت الساق بالساق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 أ َ ي ح س َ ب ُ ا ل ْ إ ِ ن س َ ا ن ُ ان يترك ََُ سدى ََُ ل َ م ْ ي َ ن ُ ط ف َ ة ً من ِْ مني َِ يمنى َْ ثم َُّ كان ََ ع َ ل َ ق َ ة ً فخلق َََ فسوى َََ فجعل ََََ منه ُِْ الزوجين ََِّْْ الذكر ََ و َ ا ل ْ أ ُ ن ْ ث ى